إذا جاءك ا ل موسوعه ن ق ا ا ل ل ه ن ا ل ل س ي ع ل م إنك ل ر س و ل ه و م ا ل ن ا ف ق ي س ل ك ا ذ ب و ن ا ت خ م و ا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 و َ إ ِ ذ َ ا رايتهم ََُْْ تعجبك َُُِ أ َ ج ْ س َ ا م ُ ه ُ م ْ و َ إ ِ ن ْ يقولوا َُ تسمع ََْ لقولهم َِِِْْ ك َ أ َ ن َّ ه م خشب ُُ م ُ س َ ن َّ د َ ة ٌ يحسبون َََُْ كل صيحه ََْ ة عليهم ََِْْ هم ُُ العدو َُُْ فاحذرهم َُْْ قاتلهم َََُُ الله َُّ أ َ ن َّ ا يؤفكون ََُُْ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 ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن ه م ا ل ذ ي ن يقولون ل ا تنفقوا ع ل ى من عند ر س ي للعلوم ه ا ل ا ت و ا ل أ ر ض ولكن ا ل م ن ا ف ق ي ن ي م و س و ن لئن ر ج ع ن ا إ ل ى ا ب ل س ي ن ل ل ع ز منها ا ل أ ذ ل و ل ل ه ا ل ز ة و ل ر س و ل ه و ل ل م ؤ م ن ي ن ولكن الذين آ م ن و ا لا ت ل ه ك م م أ و ا ل ك أولادكم م ولا ع ن ذكر ا ل ل ه ومن ي ف ع ل ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م ا ل خ ا س ر و و ن ن أ ف ق و ا م م ا رزقناكم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 م و يؤخر ا ل ل ه ن ف س ا جاء أ ج ل ه ا و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن